انت اسكلي وصاب عدلات فيها الله ونعطهم الله ونعطهم ايو اجتربوا هذه الغادورات كلا يراه وحياوها وخلوقك كلا يراه خلقك ايه يا عزيزي خلقك وحيو خلوقك اه مضعيشي فلقنا وحيو خلوقك اهي يا عزيزي اللتي غالورات ينهى الله الى اسحرم معنا الى اسرام تعالى عنا عجالي إيه فمن ألم نكي الدوة المعنى أن نكي الدو في شيء و شيء ومنها معنى ألم معنى الدويد و أيه, إس إيه إس أو الشيء ومنها نلغازولات كمتا فليست تكترها إس أسطرة إذا تريد تكترها دين الإبتري إس احنا دين إبتري إس أسطرة أو كفاننا. يا رب الزريزة ساحب كالتي حلما سوهلي سانا سويالي سوهلتها سوهل في عمتها سانا ايبهيسي فالضبن اقف انا معاسي بي جراهن ساحب جلبي او الشايران اني هو ابنزو اسطور ايه اساسطور ايه اساسطور ايه مهان الحديث بين اقف جراهن معانهان وحاسليها لصف مهان انضغه فساعدوه الصليمة كذكره يقول انك يستريمك بفزكرا نطفي إله يا كريم حايا حس أسطر إله يا سبب وارجت بها الطوبة الثانية الى الله إله و الطوبة الثانية وحز قال إله و المغضوء إله و المغضوء فإنه ما نبدين في ضايا سلاحنا يا صفحة تيوه صفحة المقيم وأولنا عليه منك سور كيسي وعن فوقنا منك أنا يا فعل كيسي وأسر يسوبي حق كيسي هاي ناس خصده لأي موجية نعيسك موجية أسمعي صفحته لنعيسي موجية يعني عوكي أسر يسوبي وحد هاي وكو الجولي وكو صغماري و حاجم ذاقت يزيد اصق صوتي عاشر الفقام دعناي حبكه وعليي قرتيسي كتاب الله معنا إلي كتاب كيزي حبكي إلي اسحادي او كتاب كيزك تحادي ثم ما نرجع دعاي ثم دعنا لكتاب فيدايه مبتعك كتاب اللي راه ثم لوحه تعالى كتاب الله بلدي اللي راه دولوا كنت تمام هاي المحكمه الله ما طلد ما لين من الفتراض ويجي طلدنا كملتني في انتعابي كتابي ايه وانك ما جاءت الرسول فقولوا له وانا هاكم انا فهمته ذاك فالكامنك هادي شيء معناها بطلق يعني أو ضعيف بشر واي هادي واي كرعان وحاكو واجوة ناس اسكر طوب طوبة كينا واكو واجوة هادي اوشو يقرتو حادي ولو اوه هادي تعذير ازمتنة يعني ولو اوه اوه وزنيتنا انا حادي هادي السراع ها اوزيوه ده مالي وصابه كذلك شهاد المضانه في وقت حديث لوحايه لي ما تسي لكي شيء فقع او ماساء وحق وجوى ان راعه. راعه استر مكاتي ممنوع وان لا راعو تجسس وراعو معيلي تجسس وخاسينا استر استر ان لا يعني فيني ولا خالص فينا في سوى سوى انت انت انت سو اسطوري وابس اسطوري اوي اصيله معلغه دهالجتيره هملاغ بالدني في اسيدي مره زوق القصه دي والديري استثارك حديث المحاوره يعني مينيتس ان انت شو حط دول بيقولوا سو اسطوره لحد قوم وابطال ضمان من دار مارك ووركس اللي راي اهو تي تي سي ال دي اس او يعني هديئه ضد حييين او ضد مينيفولس وشرتين فلا يفصوب بهايان واي وتتهي ساي واي تباني كان واي او اس اس كذايبه بالنسبه الى الكومبنسو ماونول يعني تدفن ولا تجثسوا الالي ترك الزواتي دت شو حراره عينه قد استوري يعني من اذكر حران ممكن مع بروعه عينه بتروح مشو بهاي الامس فلا يذسكوا بالليل ولا يوم كان في محايه من هو ذا الزعتين الا الطول بالكوجه اللي سوتني مني محايه لي تجثسوا ولا غيره بدايه وحاسه وتاجه السوق الاخير امم الموضوع وحي سوق بييام الاكل معها بس بنام فقط يعني هدي شيء كمضه ولا قصايه ما في بنانك او اسجو على مهلا يعني بنت لما بن بركي صغار يا اخي خالي غبي منى بنانا لا قصر ارقاضي خبر ما يقولوها اذا قال لما يقولوها يا تجيو والكازمه اصلا منى بنانا فالرعد ولد ديلي لو انت اسم مواليد وانت فلان حي فلان هم ورورا وحي اصي من كيسي اوه الكسوم سنور هايو والديدي صاعر وانت اقتل تمس من مساوي الناس المستطرة فاش والله وسلم المساويك. <تصفيق> <تصفيق> على المساويكة قدي ادير هذا قدي اعبده وولن قدي اعبت هذا الهي فيها انا كل حال انت تورتها احب وحي هناك الشيخ وحي ببت يا صوان وحي هناك <تصفيق> الشيخ أحد أعيوين يضيبه يا ربك إنا وحاسة أقول لأجرتيك صلوات الله وسلامه عليه وحاسري اجتنبه يا هذا مجالس العشيرة كده يا ربك عزيزة ما هي فريسيس و أكوتك و فريسة يعني كان يا ربك مجالس العشيرة كده معناها رفك هذا أوه ويعني ساحبين وشيك يعني وعيالها في اولماها معناها مجالس يعني ضدك او شيكو يو اديكه امور فدي كشيكه صنا وفدي سانه لو هي انها من لو فدي هو يعني حنط البلاد اجايهات بلا معنى لو فدي سهاي كذا ياني سيال جا او ملعيص لو فديس ها شاك رايتين تيو وحيال تاس ادو تيو وحمو شيك تاساك دارا ما ياني مش مجدل هذه الدينيه أما مجالس الخير ما <تصفيق> هو مقعيث إليه الحصائي ما يدكره الله خليصائي إليه معيث ما إليه برشن صلى الله عليه وسلم إبارة ديسية قرآن آخر صلى الله عليه وسلم إليه معروف إليه وانسفة ومكرس كذريبه قاس إليه لازم واجبه الوزوم كذا للسرواب التأكد وهي إنه فقليصت قاس لأمودين انا جارس انا اطلاقي جينا انا ساحس ليهوا يا رسولي <تصفيق> وحالكسي شاك الدرازل لو فريستو الدنيا اهم علم انا هين وياوهاش لفريستو الا حقيقة ترسايا معاين جيت لحقيقي معا اندها للابتو ناغمو دانيا اندها للابتو اليوم غيشي سلام سلام وسلام تلو علي معروف السوفر منكر الاسكرياو لبي يعني الاسكرياو حن هذيجة حنطا الاسكرياو ممي مري سوء الظن ذكي جوائل ويسن يوقك جميل انت اصعها كل حال حديثنا وعلى يفائي جنا لو فريستو وحياله ودينا نها لو فريستو خد يشك بالبربوبان انت عاش والله حديث هاكو من اصحاب اليمين مركز حوالين حركه هدينا نها لو حديث مش مفهومه ما من ذلك بدل يعني مكمار مينو لها انا صعي سنو او العيال كان يمكو الشيشي انو تمامار مينو أيضا الساس الساس أيضا مركة حديث يعني مسنت تيسيس متصلواي يعني لكل حال محميها مل وحسكو اتنبوا مجال السعادات سوفت حسكو الدين وحسكونا غعود بالأفلية أنا أعجب لكم خريها بانان وضنخلي في الزمن لتحدث وشيكين إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا ونوصف علي فغال وحسكو مالقوا المجال السعادات فَرَكَصَنَ فِي الْيَوْمِ بِثَنِي بُومَجَارِ سَعَادَاتِ سَلاَءِ رَغَاءَ مَلِيَأَ وَشَكَا ذِي حَضَرَهُ وَبَذَاءَ وَبَذَاءَ وَقُلْنَا وَحَامِي إِنَّمَا قَعَدْنَا لِلْيَوْمِ بَأْسَ وَحَام بَأْسَ اللَّهَ هَامَ أَوْ ظَلِ ذَهَبَ قَالُوا قَاعَدْنَا وَحَامُ صَرِي ونتحدث وحدين او شاشه وعلى اله وحسن اما اذا حديثه امرت هياي فاد حق حق الضيوف والتاكسي هذا الطريق محاوي عند هذا اللابتوب وهيها نازق يوجد يشير يو وحياه يو السلام والسلام في نور حضر في عنا نونهمادو انت الله بدا صوبهنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال. تديروا قبائر قبائر سيدنا. ثم تدينا لواد تدي وعيد وربط. قبائر. وصددود عامشينه محافظ معناها توصنان وضلب. عامشيني توصا. وصددود توصا اذا كان. معنى ها عماشيني وحتوصا وبلبا. معنى استغامو العمارة انتاد انك ولا تشددو حد تلاحيها حد شدين فشدد الله عليكم وإن شديها وابشروها مبين لا يستع وابشروها مبين لا تباقف تقليراتان وحدفهم سداد تصنان أذلت المعظم وطوستان يعني وحدفهم بيلاستان جنة وهم بيلاستان وابشروا وهم بيلاستان واناها فأبشروا بمعادكم ربكم ربي وعسني على الله وقول كي ستني مع إله إنتي تنبو حضارتك إيران كبائر ما تنهون وحنو الغيوة يقولوا الوين حنو مالس يقصر وإذن أضنع عنكم حقيق سيئاتكم جنوبتيا الأسترناكية وحنو الأسترناك هنبيل إيران ونبيل إيوا إنو قصر إنتي تنبو كبائر ما تنهون أشابة وإنو قصر عنكم سيئاتهم وأبشروا وانبا لا يستعى معنا كوائح وفي إلهي ميالوهي وانبا لا يستعى سجدوا التواسع وقتاسع كبائر محاله هراوه كبائر محاله هراه جنبي بلوب بلواه كبير محاله هراه اللهم بيعني تعريف الكبائر الضرابة أوهجاز فول بيء دول بوعيشين دول بوعيشين امم انامي <تصفيق> بحال غيري يعني هوايه تبائر وحوايه الهي على دمبي والهي على راسي دمبي والهي على راسي اما وقعنا الراسي خاص هام على عدت الله على الكاذبين أفضل خاصة على في الكتاب القرآن قلاله رأسي أو السلطة سلط رسولك له رأسي نقول وحاس رأسي أمر وأشيغة نهي والهمادي قرآن كنهي وأشيغة أمر مواشيغة كي يعني, يعني واجب ايه أمر على البني نهاية أمرك واجد بركزايا فيها أحوائي أمرك أوه يعني لرعسي وعيد لرعسي قوتل لرعسي أما بشار لرعسي أمرك وحي نعينا ساس لهواي وحي لعنا للحريري ولعنا للحريري يعني قوتل للحريري كاذا لهنا نبين السيس شيء لهواي كُلو واشربوا على العمى اشربوا امر هذا امر كالا امر اباحة وهي واصلوا مرهني هروا واصلوا مرهني محايا الامر بربس وعث لها انا انا الهيري وجوب مهم اباحة هان له وهي محبظان القرآن قلوا ماذا اني وصلنا كانوا قلوا معناها وقلوا الحقائق <تصفيق> اختضبوا خبابتا يعني ان وحيالا عمل حديث فاسلا انو كيلي دونا اوامر فانا هادي انتا انت قصور ملمين وكل ريئة يعني سنة يالا اهانا اتنبو اتنبو وحي او اشراد يعني تغبر كاليرالا وجوه كاليرالا وحوجوب واي وحنا يعني امر كيلي يعني ارشاد واي وحنا امر واي انتا قصور ملمين وحديث يالا أرضنا وإماء عدنا وفجرنا مم. معناها أمر كنيسا وعلى الله وحيد وحيد لرأسي وحيد لرأسي يعني أوه. لعنة لرأسي خبائر واي وحاجناها أمر حتى علومات واكفرين بالكودي وحيدين ونحي أمسي يعني أمر او وعيد ان راعن اما لعن ان راعن ذهارك عمل ذهارك عمل ذهارك عمل مراعن مع ذلك وصباهره وايه نحاق إليه يقول انجم حياته خاصة معلمة يونه حيات آيته ستي تهارك متمد في لعن وهو حراعنا مجره مغيشي ولا الحريري مجره يعني انا الهلو عريضة مجرو اتناك لعانك مشيس و اظهارك و اماها اظهارك حذيرك عودي سواهر تظهر في وسيط النساء في حالي ردو عينيه و حالي يعني هو خبير و حالي را سباير وشد وجوهي <تصفيق> تغني المدين <تصفيق> الزمري يا غالي كتاب في حد لو حالي حليل لسو راسي طباع زحفي على امالك او عبيدي يا وقال اسمهم المادو قرمي في سي الرهودي شهاده الزور في في انت تقول لي حد ما لها حد لي ويحد لواية دول كهيري عد الله وغليني ويحد أولو حريري أكبرني رادي لي را وفي <تصفيق> الزحفي حد مليهان والوالدين حد مليهان شهادة الدزور حد مليهان هو البضي حد مليهان إسريه وعيلا مع ذلك سبيلواية على كل حال وحيبه منصوص كسو يغيري هالهلال هو كله وحاس نجري من كل يودئوه كانت هالهلال تاجي سبكي دورتي وسوق النسباء إمام حرمين وحيا وحاس دورتي يعني دينك حقير الدين سينيكي وشيئة لإماء هايو ودينك حقيسي حقير هايو كبيره واي دون يعني الكوكينين ضد هذي حلم المؤكينين على كل حال يعني انت اغوالك وتميت او قبائر وحالي راتي فيولدو حلوقات صديق في المجموع ايدي بعضي على كل مجموع ايدي يعني ضابت كان اسكوا اماعيك وو وجران اهبي ايو مغايشي ايو ابن جوزي ايو ابن جوزي كتوه خسر ويالين الكبائر ايو ابن جوزي <تصفيق> ايو ابن جوزي وسددو توصى الى كعماشية وحيالها ما استدعتم انتي كريكا فتين ولا تشددوها الشديني وانا الله الهي عليك وايدي شدية مفتوح حوالين منشدد شديد بالليل في شيء شديد وشديد وقت كاش يا اصنا وعلى شديده كانت زي يعني الى مركز القوره نحكي بالتيفي ولا تسي واي ديك دي معميره صع صعبوره يا ايذو ونس قال خيب ضيان لاي ما تسالك ابديان ولو شدو ولو شو ولو اكيفه اشكوا اكثر ايكر والاكيم حالي ما اريد اي بقر عد وكافرين وقفنا له هاي هايدن برتق شيء ومقيس الرعد ادو جوليلا يا خاطر جانا الله يبا شديد حالي ولا الله ولا تصيروا الله عندها محالين تصيروا الله إيه إيه لا تصيروا الله وحاسوا تصيرو الله لا شيء فيها يعني صفراء صاروا من لونها إنتاز مرضي وقالوا شديد وابشروا وهم بيلا يستع هذه طبائر كلايراتهم وهم بيلا يستع حاسي انامه كما بمعروفنا بحضور قياده الضيوف من بيسوا تعاس معن يا دعوات المضمون للمنكم رجاء في سفره رام او يعنيها حوار ما دينها هو بجلاب حجاب ما حجاب حجاب بين هاي البنت ده امرته المدينقه وبين الله الى البنت في حجاب معها ده عن واجب اهم <تصفيق> واحد اواثي مظلومي مظلوم في دعانك في سنه ده هو واحد امرته المدين على لا حيال <سؤال> مفرق مباثة وعممات تتتعبون لها راضع دعوات المبونة <سؤال> من عرفة المظلمة لها راضع نتعبون للمظلمة لأدوني ومظلمة ومظلمة جعليسة لها راضع معنى حوارس تين نتعبون لها راضع حوارس واجب وعين لها راضع عمرة وجوب وعين مابينها دعوة المنوذب يعني ما حجاب حجاب بينها بين دعوت المجلوم وبين الله المعنى. معنا حجاب وكل حجر الالهي ودعوة المجلوم كالحلوغ المجرؤ يعني الالهي دقبئس واخضلاء معنا دعوة داسي دقبئس واخضلاء يعني معظوم قباشيسي طالب حجراء وباسك سعى العلي كريم لكا تتوبكين وكنغمين وغلب يسي للضوالي ورب يسي للعجاب واخه وغلاماته اجتنبوا ديراضة كل مسكرين مم. كل مسكرين كوموسالية. كل مسالية كل يسي غادش عديث كديراضة يعني وعيب شأن يساهادي اناس وحسا حراميو حتى تبعضو أعهادي كل آل عبري من تغيسي معنى هاو حوائي يناس كل ميون مفكر كل سوبي إيكي عادي غاهي لما أرى بكالي وعادي غاهي كونه سوبي كل سوبي ولو سوبي عنا بك بيهيسي عنا زدي بك بيهيسي عما يعني مسيطة ولو سوبي عما تبت كل اسخنة غاهي تاس وبعدها امي وحيره يعني ما هي عم اهان بنجي حشيش في اخيه اما ماي اكيد شب ودادي اكيد كل ماي وشو كل ماي وبيع عم راي حرام لو مو جنو اما وحني مايعنيش ومايعنيش قوي انطوين وغيرها آيفين كيبه حاس حرام وآهي لكن ظاهر وآهي وصوبة تهي اجتنبو ديران ما شراب كديرانا شرابكي اسكراش او سموس او سخرامي آيو شو بهو دم ديس او سخرامي آيو اسكده دا هبا اشتو عالا انا كل حال وحيب او يعني او سهران من بكينه يعني حديث كان ابلاغي سي يعني اسكن معايا هكا داور لوغاركنه ولو دارا دار ليش حتى عند فداوين حتى او بدي او يعني اسكت غبطه ورحت لمن قال أتى إلا ويُعَذِكَ لِنْآمَيْ عَدِيزَ اسكينو إنت وحيد الله عليه وسلامه وعي على ذكابي ثم قولوا يا ربي يا ربي حديث سحيقه وانه معنى ما إفسه جلبة جبسة فريستة معنى جلبة جبسة ينقم <تصفيق> ثم بعد ذي أدسوا فريستهم حالة الدعاء وإيه قلوا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي لها ما قلت بحيزي رشتوا فريستة على الرقب جلبي ويكون فريستة سردوان ما قلت بحيز هاي إذا قلت بحيز هاي قلت بحيز هاي ويلو اختيص المفاديو والرجس اللي هو فاضي استو تريعي زايه فاصا ادبتك حلال طوالو انكاسه وضو حواه منك ادونك او دليلك لاي واي اخي ربي يزير اختي سفريزه الناس خالص وريست تربوا على الديزه الدعاء تربوا ان يضلزها تربو الذينا عادي تربع تمت في الجو شاطئ جراء متصدرين في شانه حديث كلام وهكو من اجل فضي سوقها يعني سلعب باه اش ادونس فضي هذا قالوا فضي سوق ما ما سينه هيو طبي من قاموا تربع الى كنز صالح رش هذا ملين لا في حال حديث سنارزك حديث سعي لوجد في فوضي است الدعاء وهو الى تونسين ديربي فوضي همم فدغه تربع على افرج هلا غروه هي بده هي سحايه سامو ببن معه هو هي صلاه يعني وصلي يا ربي يا ربي ادعي سي سي ساوق ريت عايمين حالا المزيد يا ربي يا ربي يا ربي اعضنا يا رب اعضنا معنا يا رب اعضنا يا رب اوثنا يا رب اسقنا وحالين العن ويا ربي يا ربي لفظ يا ربي وعن علي ام معايا لدوك هدي سر يا ربي هنائي وعزلي لبيك عبدي سلت عبا وحدت وهربت ووقسيا هنائي وعزلي عجيبان او في عمي العبد ان العبد يا ربي اغثنا هنائي وعزلي لبيك عبدي سلت عبا حديثنا رواية غلوة وحاوريء من أبي الدنيا أبا أعشاء لهوري رضي الله تعالى عنها موخوص وحا ربي له قون الله وإيه زعجة وعني ونعي أزوه خصص منها معنا التربية وجرتائي وإصلاح كان تعليم بردوية ونعيها حقيسة التميت ومدرسة برائسة إلهي وطوة يام في طلبوا عيان نضدان يا ربي يا ربي يعني من باب الاجتهال اسكن ميدل ذو العليو اي والله اجابه وانا جيدي وحواجبها يا قيرا نضدان واني دعاء دم <تصفيق> انتوا وطولها انا لبروها يا ان ان حجر أسخلاني وأسخري بعض العلماء وحيكو طوين رب لفظه اسمي يعني لفظه ربي اسمه الأعظم كالوشيب وصوائي حديثه حاكم سو يعني بحية جراء من أبي ترداء حديث في سي ابن عباس بلفظه اسمه اسم الله الأكبر أسخري اسم الله الأكبر ربي ربي كان السريف عباس عديد قال له أكبر اسم الله الأعظم على الوضع إيه؟ لفظ الأكبر أكوهني بسم الله الأكبر ربي ربي واي معناها كاسي على الوضع الدين سعي جواي الدين سوبنا عاصر عليه الصلاة والسلام أجعوكم كؤدير شباظا هلا قسم الجدي يعني ابكى يعني قبطيسي يعني او حمول حكمي و لو ديهتو او افتع لقبيحي و لو يعني وحياه اسمدني هاي او مقينو او رحل حقيسية ميتكوا غير هاني واوائل قوم دول على النار هاك بعد يديك و دول شبلون واه هاك بعد يديك فدول انا الضيعه الملكان واسكب منين نجيبوا حربنا عندي هنا شوف اطوافيرنا هكا مليهين يعني محتنين ماخذوا دقه دقهنا عراضه ولا طواعه وانا ختر نبي وانا وجوه هاي جنوعكم كودير سببان انا قسم الجد في اب تغيب تي سي اب تغيب تي سي اب تغيب تي سي اب يعني كودير سبدون وحوايه على الجد قاسوه قاس وكودير هاي وكدكدايو قرد قالوا وباهي على النار ناتكوا لي رشبا مواري ناتدعي جيدي يوم القيامة